يا نسيم الصباح ارجوك خاردك خذ رساله وطهى للذي ما تمكن فيك يا ناد بين كل الخلق مرضى بداله لو يجوني جميع الناس قاصي وداني صديق دلاله في غلاته تفواق عن جميع الغواني اعطها خرعلومي واسأله كيف حاله وقت ما السر لا يدري به انسان ثاني صاحب بين كلها الخلق مرضى بداله لو يجوني جميعا سقاصي وداني كل له البعد حده والزمان ما صفى واخبره عن وصولي وجه واللي حداني كان خلي ما عاد دنياه سالي وداله فاشهدني عقب فارق همي ولاي جميع النسقاصي وداني لله النهب وسط القلب باقي للحاله ما تغير ظلاته لو يطول الزمان ودي انك عن الهجران تكفاه سلامه مريلي مدت نوال علم ما عاد صاحب بين كل خلق مرضى بداله لو يجوني جميع الناس قاصي وذاني كان من ينقل إن أمات عني حكاله والله إنه ببهتان الظلي ما رماني جم قل له وشلي من طرفنا جراله اساله وين ذك الود وين الحنان حب بين كل الخلق مرضى بداله لو يجوني جميع الناس قاصي ودان انت نكران المضمون واخفى مقاله علم ان نهد تن الدم واختبط في البياني وانتفاعل وقدم حجته واعتزاله اعتبر عشرته هانت وقلبه نساني صاحب بين كل الخلق مرضى بداله لو يجوني جميع الناس كاصي وداني أدلي إن الجفى ما كان يطري بباله إهنا سلهم فأصد دور وشاني خيروا غالي كان الفراس ماله واختلف عم سيره صاحبي في ثواني صاحب الجمال ضاب داله لو يجوني جميع الناس يجوني جميع الناس قاصي وداني